وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَنُخْرِجُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كبيرا. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك من إلا قنيلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فوله إنه كان بكم رحيما